وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى رَسُولِهِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ عِلِمْ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نؤمن فَيَوْمَ نَقْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسَادَهُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ويحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين وكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم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 تدفعت أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.